السماوات والارض جعل الملائكه رسلا هنيئا اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يستحي لامر الناس برحمه فلا ممسك لها وما ينصف فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم all هو صحف كتاب جمع Watch انهم ينجون في شوم وبنا قال إذا خرجت استشرف الشيطان. وَكَمَا Is it not? سائلين وبنتين كأسلمة البغد الماكلة إعقام قال في اول الحديث صنفان لأهل النار. وفي الحديث قال لا يتخل تشنف ولا يتخل يعني يعزمنا في النار الفلاح. اذا كنا من اهل التوحيد لن من الحديث لكن يعذبت ابتداء في جهنم لا دخل جنتنا لا يدخل الجنه ولا يدخل ريحها وان رقام على المشي وكذا وكذا ورتي ساخرا هذا حديثه هرير ورسول تسعه دينار ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انهن ملعونات ولكن هو أطور من رحمة الله أطور رأيها بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع الهدى وصار على دين الله سيدنا محمد عرب ان القصص تحير فوجي في تلك الفترات التي تدرجنا وخرجنا فإذا بالذئاب البشرية فإذا بتلك الذئاب تنتهي كل أعرام فهناك يغلق بها حتى تطع عيالاً بالله في الثوائش ولذلك إخوة الكرام إن الإسلام وضع تلك الحجوم حتى لا يصل حال عنادا بالله الى الفاحشه والفسق لا تقولون الا امنن على نفسك وعلى سمعتك كيف هذا امر ابعد ما يكون وكم من ستاء يقول أحد الغتباء وهو مصطفى صادق الرافع لو جاءتني قضية وكنت راضيا أن شابا انتهك عرض فتاة لحكمت على الفتاة لماذا؟ تشرفوها يعني يجميلوها في عين الناس اقول كم من اعراض قد انتهكت ثم بعد ذلك اجاء الشاه A shame. So <tose> I'm sorry.